تهديدات أمنية وثائق مزورة بضائع مهربة لكل مطار حصته من ذلك مرحبا بكم في مطار خلختشا فيس في ليما البيرو ومطار ألدورادو الدولي في بوغوتا كولومبيا إنهما المطاران الأكثر ازدحاما في أمريكا اللاتينية يقف المسؤولون هنا على الخطوط الأمامية لمنع تصدير المنتج الأكثر شهرة في بلدانهم الممنوعات النتيجة إيجابية توجد ممنوعات ويحاول المهربون بكافة الطرق إسعاف إسعاف لإيصالها إلى الأسواق العالمية لها ذات رائحة الممنوعات من صالة المسافرين إلى أقسام البضائع في الحقائب المسجلة والمحمولة باليد عمليات المصادرة ليست متكررة فحسب بل كبيرة أيضاً ستة عشر كيلو جراماً واثنان وعشرون جراماً هل قالوا لك ستة عشر؟ لقد خدعوك. على مدار الساعة وطوال الأسبوع والسنة لا تتوقف رحلات طيران ولا يتوقف عمل موظفي أمن المطار قل ودعا لوالدتك أعطيني عناقا كبيرا مطار خورخي شافز الدولي ليما البيرو إنه المطار الأكبر في البلد وسادس أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا اللاتينية يتم ضبط حوالي 800 كيلوغرام من الممنوعات هنا في كل عام وشرطة مكافحة الممنوعات تراقب عن كثب المغادرين البالغ عددهم 30 الف في كل يوم كانت رحلة إلى جمهورية الدومينيكان تستعد للمغادرة قبل أن توضع الحقائب في الطائرة تمر عبر أجهزة المسح بالأشعة هناك يرصد موظفو المطار إحدى الحقائب وصلت هذه القضية إلينا بفضل الفريق الذي يعمل على أجهزة المسح بالأشعة السينية في أثناء فحصهم الحقيبة وجدوا منطقة ذات كثافة عالية لا يبدو أنها تتناسب مع محتويات الحقيبة لأننا لم نكن نعرف أين هو مالك الحقيبة كان علينا أن نبحث عنه في هذه الحالة يمكننا أن نتحقق من حركته بواسطة قسم الهجرة لقد عبر قسم الهجرة وسبق وسجل دخوله تنقل الشرطة المسافر إلى المقر الرئيسي لشرطة مكافحة الممنوعات للتفتيش يزعم أنه سائح وأنه في طريقه إلى بونتا كانا في جمهورية الدومينيكان لمقابلة صديقته لكنه بدا متوترا حتى قبل أن تبدأ الشرطة عملها. كان يحمل سروالا قصيرا فقط عندما رأينا ذلك شعرنا بالشك قليلا شخص يسافر كسائح مع سروال قصير واحد فقط هو أمر غريب ها هي ذي الملابس القليلة ليست الأمر الوحيد اللافت للنظر عثرت الشرطة أيضاً على ثلاث سلال قابلة للطي وهناك شيء غريب بشأنها سنقوم بتفتيشها سيدي حالاً بدأنا بتفتيش السلال اخترنا واحدة ووجدنا أن وزنها يزيد عن السلة العادية لذلك أحدثنا شقا وأجرينا اختبار الممنوعات وكانت النتيجة إيجابية كل شيء تحمله يعطي لوناً فيروزياً وهذا يعني وجود ممنوعات لكن هذه البداية فقط كانت الحقيبة نفسها تبدو مجهزة بحجرات مخفية ويمكن أن تكون النتيجة عبارة عن حمولة هائلة ها هي ذي وهنا أيضاً وجدنا عدداً من الحزم ولم يعرف الرجل ما يقول بوغوتا، كولومبيا. يقع مطار إلدورادو الدولي على بعد 15 كيلومترا غرب العاصمة الكولومبية. يجوب 150 من شرطة مكافحة الممنوعات الوطنية مرافق إلدورادو. مطار إلدورادو هو ثالث أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا اللاتينية، وثانيها بعد مطار ساو باولو بمضبوطات الممنوعات. يتم ضبط أكثر من طن من هذه الممنوعات المحظورة هنا كل عام تتجهز رحلة للإقلاع إلى المكسيك المكسيك وإسبانيا هما الوجهتان الأكثر احتمالا للممنوعات في المطار ليست لديهم سوى عدة دقائق فقط لكن رجال الأمن يتسابقون لفحص الحقائب التي تم رصدها تقدمي، أديريها من فضلك. في النهاية، لم يتبقى سوى امتياة آخر مسافرين. إنها لسيدة شابة وزوجة أبيها. تم سؤال المسافرة الأولى وهي ابنة الزوج، هل هذه حقيبتك التي هناك؟ فأجابت بنعم. هل هذه حقيبتك؟ نعم. نداء إلى وحدة مكافحة الممنوعات. أتسمعني؟ يقترب كلب مدرب على كشف الممنوعات من الحقيبة وسرعان ما يبدي ردة فعل تجاه إحدى الممنوعات وعندما رأت أننا سنفتش حقيبتها الموجودة معنا بدأت تدعي بأنها ليست حقيبتها هذه حقيبتك أليس كذلك؟ لا، هذه حقيبتي وهذا؟ لا أعرف شيئا عنها، يمكنكم تفتيشها إذا أردتم؟ لكنها مسجلة باسمك هل يمكنني أن أرى بطاقتك لو سمحتي؟ تحصلين على هذا الرقم عندما تسجلين حقائبك وبهذا الرقم نحدد حقيبة المسافر نعم إذن؟ هذه الحقيبة فقط لي نعم ولكنك سجلت هذه باسمك وهذا هو رقم المطالبة لقد أخبرتني لتوك بأن هذه الحقيبة لك أي حقيبة سألت عن هذا حسنا افتحي الحقيبة من فضلك كيف سأفتحها؟ لا أملك المفتاح لا تملك المفتاح فتشي محفظتي وجيوبي، لا أملك المفتاح تدعي المسافرة بأن الحقيبة ليست لها ولا تستطيع فتحها مما زاد من شكوك رجال الأمنة هل تعطينا الصلاحية لكسر القفل؟ نداء إلى الوحدة 54 الشرطة في طريقها مطارخ خدشة فيز الدولي ليما، بيرو أوقفت شرطة مكافحة الممنوعات رجلا متوجها إلى جمهورية الدومينيكان في هذه الحالة كانت الممنوعات مخبأة في هيكل الحقيبة بأكمله كانت هناك 23 حزمة مخفية مغلفة بالاكياس البلاستيكية بأوزان وأحجام مختلفة جيد استمر بهذا العمل سنفتح الحزم لنزيل المحتويات الممنوعات موجودة في ظروف مبطنة رصاصية اللون في الداخل كانت توجد أكياس محكمة الإغلاق مغلفة بشريط لاصق أسود 16 كيلو جرام و22 جراما. في هذه الحالة تم ضبط 16 كيلو جرام من هذا الشخص والذي سيخضع الآن للإجراءات القضائية سيتم الحكم عليه لمدة طويلة بناءً على كمية الممنوعات التي كان يحملها أيها الشاب، هذا هو الوزن 16 كيلو جراماً و22 جراماً عليك أن توقع هنا في مطار الخدشة فيز نادراً ما يتم ضبط كمية تفوق العشرة كيلو جرامات كانت كمية 16 كيلو جراماً من بين الأوزان الأكبر في عام 2016 ومن الممكن أن يتم ربطها بأخطر شبكات التهريب. يجب الآن على الشرطة محاولة جعل المشتبه به يعترف. مطار إلدورادو الدولي، بوغوتا، كولومبيا. تفتش الشرطة مكافحة الممنوعات حقيبة راكبة شاب متوجهات إلى المكسيك. قام أفراد الشرطة بكسر القفل عندما أنكرت بأنها صاحبة الحقيبة بعض المعاطف وفي داخلها بعض القطع ونعتقد حسب خبرتنا بأنها قطع تحتوي على الممنوعات كنت متفاجئا قليلا بطريقة التهريب الواضحة لم يكن هناك حجرات مخفية في الحقيبة ولم تكن مغطاة بشكل جيد كان من السهل إيجادها سنقوم الآن بشق المعطف لنرى ما بداخله لدينا مسحوق أبيض في هذه اللحظة أدركت المسافرة بأننا اكتشفنا المحتوى الحقيقي للحقيبة ففقدت وعيها وسقطت على الأرض نحتاج مساعدة طبية هنا هل من الممكن أن تقوم بإرسالي مسعف؟ فقدت المرأة الوعي وهي لا تستجيب لمحاولات إنعاشها إنها لا تستجيب سأبعد هذا ضغط دمها منخفض لدينا مريضة فاقدة للوعي وهي لا تستجيب لمحاولات إنعاشها علم يا أنيسا يا أنيسا أرسل سيارة إسعاف هيا أرسلوها مطار خرختشا فيز الدولي ليما بيرو ألقت شرطة مكافحة الممنوعات القبض على مسافر متجه إلى جمهورية دومينيكان حاملاً ممنوعات في حقيبته 16 كيلو جراماً و22 جراماً لكن الشاب يصر على براءته يزعم أنه لم يكن يعرف بأمر 16 كيلو جراماً من الممنوعات نعتقد أنك تخشى قول من أعطاك إياها لأسباب عديدة نحن نعلم كم عمرك؟ واحد وعشرون واحد وعشرون نعم فقط واحد وعشرون بني كيف تورط في هذا؟ أعطوني إياها هكذا قال لي هذا هو عملي أراني أين كان يعمل قال لي أريد أخذ الملابس إلى هناك لأنها تباع بمبلغ جيد لم أكن أعرف أن كل هذا موجود فيها لم أكن أعرف هذا بدأنا باستجواب المسافر قال إن صديقا يعمل في مركز تجاري لبيع الملابس أعطاها له يدعي أنها ليست ملكا له ولكن صديقه كان يرسلها كثير من الناس يقولون الشيء ذاته لا يوجد أحد عاقل يحمل حقيبة إلى بلد آخر لأنهم سيدفعون له ثلاثة ألاف سولة من أشخاص لا تعرفهم؟ الأمر فقط أنهم عرضوا ذلك علي في وقت سيء إضافة إلى ذلك لدي مشاكل مع والدي والتوتر يمكن أن يؤثر في والدي والدي لديه ارتفاع في ضغط الدم أخشى أنه سيصاب بسكتة قلبية حسناً فكر في الأمر وتحدث إلى المدعي العام ما زال هناك وقت اعترف المسافر الرحلة إلى جمهورية دومينيكان لرؤية صديقته وإرسال حقيبة الملابس للبيع هذا كله كان خداعاً كان يقوم برحلته الثالثة إلى بونتا كانا كان يدعي أنه ذاهب لزيارة صديقته في بونتاكانا ليقوم بهذه الرحلات لكن الحقيقة هي أنه قد جند من قبل التجار وكان في رحلته الثالثة لنقل الممنوعات الشاب الآن في يد نظام البيرو للعدالة لمحاولة تهريب أكثر من 16 كيلو من الممنوعات سيواجه عقوبة من 15 إلى 25 عاماً في السجن مطار إلدورادو الدولي بوغوتا كولومبيا لا تزال الأنثى المشتبه بها في غرفة التسوية فاقيدة للوعي سأبعد هذا يا أنيسا يا أنيسا يوجد نبض لكنها لا تستجيب يدل كل شيء على أن الحقيبة تحتوي على الممنوعات هذا يحدث عادة يغيب الشخص عن الوعي عندما يعلم بأنه تم اكتشافه أو يدعون المرض معتقدين أن بإمكانهم عرقلة جهودنا في إيجاد الممنوعات التي ينون تهريبها ما اسمها؟ هل تعرفون اسمها؟ إننا نحصل على إشاراتها الحيوية ابقي ثابتة ابقي ثابتة لقد استيقظت فلنعطيها بعض الأكسوجين مع استقرار وضع المريضة يعاود المحققون الاهتمام بالحزم المثيرة للشكوك اجلسي انظري إلى هناك من فضلك اللون الأزرق إنها ممنوعات أنت قيد الاعتقال لخرقك القانون رقم ثلاثين والذي يغطي جريمة نقل وتصنيع وحيازة الممنوعات ينتقل الضباط الآن إلى حقيبة زوجة الأب عندما مررت من نقطة التفتيش أمسكت بهذه وأعطيتها حقيبتي كي تقوم بتسجيلها من؟ هي أنا زوجة أبيها أعني؟ أنني لست أمها نطابق ما هو مكتوب على الحقيبة حسنا نفهم هذا أيمكن أن تفتحيها؟ لا لا أستطيع لأنها ليست لي بعد إذنك سنفتح الحقيبة افتحها لكنها ليست لي المفاجأة فيما يتعلق بهذه الحقيبة هو أننا عندما اكتشفنا الممنوعات حاولت زوجة الأب أن تلوم ابنة الزوج تقول بأنها لا تعلم أي شيء وأن ابنة الزوج هي المسؤولة أنت بخير الآن سنقوم الآن بتفتيش حقيبتك هل تمنحيننا الإذن؟ هل نستطيع؟ أخبرتك بهذا أنا أمنحك الإذن لفتح الحقيبة لكنها ليست لي هذه أول مرة أسافر فيها وأنا أسافر معها إنها مسجلة باسمها لقد تفقدناها هذا هو الإجراء الاعتيادي بدأنا مباشرة بتفقد الحقيبة ووجدنا نفس العناصر التي وجدناها في حقيبة لبنى حقيبة تحتوي على معطفين تم ربط ألواح إليهما تحتوي على الممنوعات سنفتح هذا المعطف لنرى ما بداخله تصر المسافر على أن الحقيبة ليست لها كما فعلت ابنة زوجها لكن يمتلك عناصر الشرطة ما يكفي من الأدلة ليقوموا بتحليل كيميائي يدعونه تحليل ناركو مادة بيضاء على شكل مصحوق من فضلك؟ هذا يكفي تفضل اللون أزرق إنها ممنوعات أنتي قيد الاعتقال بتهمة تهريب الممنوعات لديك الحق بتعيين محام ولديك الحق بإجراء مكالمات هاتفية لنتفقد هذا المعطف هيا تمت مصادرة إثنين وثلاثين رزمة تزن الواحدة منها تقريبا كيلوغراما أكبر الكميات التي تم ضبطها في تاريخ إل دورادو. هل تم الانتهاء من الإجراءات؟ تم القاء القبض على المرأة وابنة زوجها لمحاولة تهريب ممنوعات تقارب كميتها إثنين وثلاثين كيلوغراما من الممنوعات. إن تم تجريمهما ستواجهان عقوبة بالسجن من عشرة إلى ثلاثين عاما. مطار خورخيت شافز الدولي ليما البيرو الحفاظ على الأمن أولوية قصوى ومهمة قسم مكافحة الممنوعات في الشرطة الوطنية في البيرو تقتضي تعرف على حامل الممنوعات من بين الازدحام اليومي للمسافرين تستعد رحلة متجهة إلى إسبانيا للإقلاع إسبانيا هي الوجهة الثانية بعد المكسيك من حيث الممنوعات التي تتم مصادرتها في مطار خورخي شافيز. لدى فريق الاستخبارات معلومات تفيد باحتمالية وجود مسافرة تنقل الممنوعات ويتحرك العملاء لإيقاف المشتبه فيها أجل حسنا حسنا حسنا المعلومات التي حصلنا عليها بخصوص هذه المسافرة هي أنها كانت تنقل كمية غير معروفة من الممنوعات وكان لدينا كل التفاصيل لنتمكن من التعرف عليها قرب النافذتين 12 و 13 بجانب الحاجز الفاصل حددنا موقعها لكن الأمر غير الاعتيادي هو أن هذه المرأة كانت تسافر برفقة فتاة تبلغ خمسة أعوام طاب يومك سيدتي أهلا نعم قفي من فضلكي تحركي. تم رصد حقيبتك تعالي معنا من فضلك نعم إلى أين؟ إلى أين؟ لنسر قليلا يا عزيزتي لنذهب من هذا الاتجاه إلى أين أنت مسافرة؟ إلى برشلونة وما سبب سفارك إلى هناك؟ أنا أعيش هناك تعيشين هناك؟ أجل هذه ابنتك؟ إنها فتة جميلة ما هو اسمك؟ أنا اسمي تنقل الشرطة المسافرة إلى المستوى الخامس وهو قسم آمن من المطار من أجل تفتيش أمتعتها وجود إبنة المسافرة يعقد العملية حيث يتوجب عليهم إكمال التحقيق ولكنهم يريدون أيضا تجنب إخافة الفتاة الصغيرة كان هناك الكثير من القلق أكمل إجراءاتنا بحذر بسبب وجود الفتاة الصغيرة أمعك وثائق من أجل أقصد بطاقتها الشخصية أجل أرينا إياها من فضلكي يمكنني الذهاب أريد أن أقرأ مرريها إلي حسنا أيمكنني أي السعود إلى الطائرة الآن يا أمي؟ من هنا يا سيدي وضعناها في عهدة فريق آخر في المستوى الخامس. نستطيع أخذ الفتاة جانبا. لا تدع الطفلة ترى. كنا حريصين على أن لا تشعر الفتاة الصغيرة بما كان يحدث. إن استجواب والدتها أمر من شأنه أن يكون سيئا، لكن يجب علينا فعل ذلك لتحديد ما الذي يوجد في الحقيبة. ماذا يوجد في الحقيبة؟ ملابسي وطعام لأخذه إلى هناك هل تحملين أي شيء من أجل شخص ما؟ طرود الطعام كما قلت سابقا حسنا سؤال آخر إنه سؤال غير مريح لكن يجب علي سؤاله هل تحملين أي شيء غير قانوني في حقيبتك كالمال مثلا؟ لا حيوانات مهددة بالانقراض؟ لا ممنوعات؟ أتحملين شيئا غير قانوني؟ لا حسنا لدى المشتبه فيها الكثير من الأمتعة أرضع حقائب وحقيبتان تحملان باليد سنفتح الحقيبة ها أنا سأفتحها الآن ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى وجدوا شيئاً مثيراً للريبة ثلاث حقائب نسائية تفوح منها رائحة قوية ومألوفة من أين حصلت عليها؟ أعطوني إياها لقد باعوها لي حين سألناك إن كنت تحملين مواد غير قانونية أجبتنا بأنك لا تحملين أي شيء غير قانوني أجل حين نجري الاختبار الميداني نستخدم مادة كيميائية تفاعلية لنحدد ما إن كنت تحملين أي مواد ممنوعة يشير اللون الفيروزي أن لديك ممنوعات في أمتعتك نتيجة هذا الفحص الميداني تظهر أنها ممنوعات نتيجة الفحص إيجابية توجد ممنوعات أنت لا رهن الاعتقال لا نريد أن تربنتك أي من هذا أطلب منك أن تبقي هادئة كي لا تدرك أي مما حدث هذه جريمة خطيرة هل تفهمين؟ هذه جريمة خطيرة هل تفهمين؟ إيجابية أقول إن نتيجة الفحص إيجابية حسنا هذا رائع سنذهب إلى المكتب الآن وماذا عن ابنتي؟ إنها في أيدي أمينة لا تقلقي لكن دعيني أقول لك لا أعلم بماذا كنت تفكرين حين قررت إقحام ابنتك في هذا الأمر لا أعرف ولكن أظن أن عليك الإجابة عن الكثير من الأسئلة من الآن فصاعدا ستجيبين أنت تعلمين ما كنت تحملين أنت رهن الاعتقال وفق القانون ينص القانون على اعتقالك استديري وواجهي الحائط من فضلك ينقل العملاء المعتقلة إلى المركز الرئيسي للقسم بينما يتولى عملاء أخرون الاعتناء بالفتاة وأخيراً اعترفت المرأة بحضور المدعي العام ويبدو أن ما عثرت عليه الشرطة حتى الآن لا يعد سوى البداية أخبريني هل الحقائب الموجودة هنا ملكك؟ أجل جميع الأشياء لك؟ أجل الحقائب الأخرى التي لم تفتش بعد هل تحتوي على ذات الأشياء؟ أنا أشير هنا إلى الممنوعات هل تحتوي على ممنوعات؟ أجل أجل أجل أجل, أجل. أجل. أجل. تركز الشرطة الآن على الحقائب الثلاث المتبقية. لو سمحت. الحقائب ذاتها لا تحتوي على الممنوعات، حيث لا يوجد فيها حجورات مزيفة ولا وجود لآثار تعديل في هيكلها، ولكن الكثير من محتويات الحقائب بدأ من طرود الطعام وصولا إلى الحقائب النسائية تحتوي على ممنوعات مخبأة. نتيجة الفحص إيجابية. إيجابية. إيجابية. إيجابية. إيجابية، إيجابية، إيجابية، إيجابية. سنجري فحصا ميدانيا على هذه الملابس. سنقوم بتفتيشها. تفوح منها رائحة وهذه أيضاً أعطني المادة التفاعلية وحتى ما يبدو أنها ملابس الطفلة تحتوي على الممنوعات نتيجة الفحص إيجابية إننا نقوم الآن بتمزيق إحدى سترات الطفلة وتفتيش الطرود وجدنا في الحقيبة الأولى ثمانية طرود لنرى الآن كم سنجد في الثانية نعتقد أنها تحتوي على العدد نفسه من الطرود كمية الممنوعات كبيرة يبلغ الوزن الكلي للممنوعات المصادرة أكثر من 16 كيلو جراما تحدثنا مع المرأة المعتقلة تعلم أنها في محنة هائلة وهي تحت ضغط شديد بسبب وضعها الآن الخطوة التالية ما الذي سنفعله بالفتاة الصغيرة؟ إنه موقف دقيق بالنسبة للجميع حيث لا يمكن للمرأة مغادرة البيرو ويبقى وضع ابنتها معلقاً مطار إلدورادو بوغوتا كولومبيا لا يتفحص فريق مكافحة الممنوعات هنا المسافرين وأمتعاتهم فحسب بل البضائع أيضاً يتم شحن نحو ألفي من مطار الدورادو وإليه يوميا إما عن طريق الشحن وإما رحلات الجوية التجارية يقترب وقت مغادرة رحلة التالية إلى مدينة مكسيكو وبينما يخرف عمال الشحن على إنهاء عملهم يلاحظون أمراً غير عادي يتصل عمال الشحن في شركة طيران بي. يقولون أيها الشرطي بعض الصناديق ثقيلة حقا هذا غير طبيعي تنقل الشحنة المشبوهة إلى مركز شرطة المطار تشكل ما مجموعه 96 صندوقا يزعم أنها تحتوي على أعشاب طازجة تفحص ذاك وعرف كم وزنه نظرا لأن هذه المنتجات مخصصة للاستهلاك البشرية فهي تحتاج تعاملا خاصا التفتيش باستخدام الكلاب البوليسية يمكن أن يؤثر على جودة المنتج والآن يستعد رجال الشرطة للتحقق من الصناديق الستة والتسعين سوف نفتح هذه الصناديق واحدا تلو الآخر بعد فتح الصندوق وتفتيشه ينقل إلى تلك الزاوية حسنا هناك إلى تلك الزاوية هناك يبدو أن التفتيش غير مجدي. ثم يتم العثور على بعض الحزم المختلفة مدسوسة أسفل أكياس الأعشاب في بعض الصناديق يكشف التفتيش النقابة عن 35 من هذه الحزم بعد فرز الكتل مباشرة يجب على الفريق تأكد مما تحتويه أزرق فاتح إيجابي توجد ممنوعات. ممنوعات ينتقل العملاء الآن لوزن الكمية الكمية الإجمالية للمضبوطات هي نحو 40 كيلوغراما من الممنوعات القضية الآن بيدي مكتب المدعي العام سيحققون في مصدر الشحنة ويتأكدون من إطلاف الممنوعات مطار خوخيتشا فيز الدولي ليما بيرو شرطة مكافحة الممنوعات اعتقلت مسافرة كانت تحاول تهريب أكثر من 16 كيلوغراما من الممنوعات إلى إسبانيا هذه جريمة خطيرة هل تفهمين؟ كانت المرأة تسافر برفقة ابنتها البالغة خمسة أعوام وهي حقيقة تجعل عملية الاعتقال هذه أكثر تعقيدا النتيجة إيجابية توجد ممنوعات في قضايا كهذه ينص القانون على أنه يجب تسليم الفتاة القاصرة إلى قريب مباشر لها وإن كان هذا الأمر غير ممكن سيقرر القادمة إن كانت الفتاة ستنتقل إلى خدمة حماية الأطفال على قاضي محكمة أحوال الأسرة أن يقرر ولكن قبل حدوث هذا لنبقى هادئين واطلبي من قريب لكي هنا أن يعتني بالطفلة ولو ليوم واحد وبعد ذلك يمكنها مغادرة البلاد دون عرقلة لذا قرري هل نتصل بقريب لكي؟ متى ستغادر رحلتها؟ من المحتمل غداً قالت المرأة إن فرد العائلة الوحيد الذي بإمكانها أن تتصل به هو ابنها البالغ 23 عاماً ويعيش في إسبانيا بالنسبة للعملاء والمدعي العام القائمين على هذه القضية تبدو هذه الفرصة الوحيدة لوضع الفتاة تحت وصاية شخص تعرفه تحدثنا مع المدعي العام حيث سمح للفتاة أن تسافر بمفردها إلى إسبانيا ولكن من أجل حدوث ذلك احتجنا أن تتواصل المشتبه فيها مع فرد العائلة والذي كان ابنها ليأخذ الفتاة حين تصل إلى هناك أصغي إلي أنا في ورطة ستسافر شقيقتك بمفردها لذا عليك أن تقلها من المطار لا يمكنني السفر لأنني في مأزق يجب علي أن أحل المشكلة لتأخذ شقيقتك حين تصل لا شيء هناك مشكلة ويقومون الآن بالتحقق منها هذا كل ما في الأمر أصغي إلي لا أستطيع التحدث لوقت طويل أرسل لي نسخة عن جواز سفرك ليتسنى لي لهم حين يسلمونك الفتاة أن يتأكد من أنك شقيقها ولا تقل أي شيء لأي شخص سأتصل بك لاحقاً سينقطع الاتصال الآن وأخيراً حل مقبول للمشكلة ستعتني شركة الخطوط الجوية بالفتاة خلال رحلتها وسيأخذها شقيقها الأكبر حين تصل إلى هناك ستغادر الطائرة بعد 45 دقيقة إنه وقت قليل بنسبة إلى الوالدة المعتقلة لتوديع ابنتها حيث لن تتمكن على الأرجح من رؤية ابنتها لسنوات ستسافرين إلى برشلونة وسيأخذك شقيقك من المطار هناك بمفردي؟ أجل ستذهبين بمفردك لأن علي أن أهتم ببعض الوثائق الخاصة بشقيقك اتفقنا؟ كان ذلك صعبا للغاية بالنسبة إلينا توجب عليها إقناع الفتاة أن تسافر لأنه كان واضحاً أن الفتاة لم ترغب في ترك ذراع والدتها عليك الذهاب إلى برشلونة لأن شقيقك بمفرده وهو حزين وعليك أن تكوني برفقته اتفقنا؟ اتفقنا وماذا علي أن أفعل سأكون بمفردي؟ لا ستسافرين على متن الطائرة برفقة سيدة ستعتني بك وستشتري لك الحلوى حسناً أقنعتها والدتها أنه ستكون هنالك سيدة من شركة الطيران ستعطيها بعض الألعاب والحلوى أثناء رحلتها وأن شقيقها سيكون بانتظارها هناك. أعطيني قبل وقول وداع لوالدتك. أعطيني عناقا كبيرا. هل نأتي إلى برشلونة؟ ليس الآن سأتى لاحقا. ليس الآن سأتى لاحقا. لاحقا. لاحقا. صدقت الفتاة أن هذا الانفصال هو أمر مؤقت، ولكن المسافرة تعرف الحقيقة القاسية. فعل الأغلب لن ترى أولادها لفترة طويلة جدا المسافرة الآن في عودة نظام البيرو للعدالة لقاء محاولتها نقل أكثر من 16 كيلو من الممنوعات إلى إسبانيا يمكن أن تواجه عقوبة تتراوح بين 15 إلى 25 عاما في السجن مطار إلدورادو بوغوتا كولومبيا تستعد طائرة متجهة إلى المكسيك للمغادرة ويمر نحو 300 مسافر على متن الرحلة عبر أجهزة الأمن هنا في ألدورادو تعتبر المكسيك وجهة خطيرة لتهريب الممنوعات ثم يقوم رجال الشرطة برصد حقيبة أحد المسافرين المحمولة بمجرد أن يلاحظ الشرطي شيئا مشبوها في الأمتعة كالوزن غير الطبيعي أو وجود أشياء غير عادية يتابع عملية التفتيش المسافر ذو الاثنين وثلاثين عاماً يحمل حقيبتين ثقيلتين باليد بشكل غير طبيعي سنفتش أمتعتك إلى أين ستسافر؟ إلى مدينة مكسيكو. أهي رحلتك الأولى؟ لا سيدي لا؟ وجدنا في أثناء تفتيش أجساماً مكعبة تسمى الطوب تصنع من خلال تطبيق الضغط أو بوسيطة مكابس هكذا تتم تعبئة الممنوعات لديه كمية كبيرة من الممنوعات في حقيبته المحمولة إضافة إلى قطع الطوب التي بالكاد تم إخفاؤها يكتشف رجال الشرطة مخبأاً خفياً تحوي الحقيبة أيضاً حجرة مخفية طاب يومك سيادة الرائد أود إبلاغك عن حالة قيد التنفيذ يوجد الكثير يا سيادة الرائد تحوي الحقيبة المحمولة طوبا وحجرة مخفية وجدنا في الحقيبة الأولى 2-4-18 لنضع هذه جانباً حسناً اثنان. ثلاثة بانتظار تحديد الوزن الدقيق للكمية يقدر العملاء الكمية بعشرين كيلو وهو ما يثير الدشة تسع حزم في هذه الحقيبة ربما تكون هذه أكبر شحنة من الممنوعات يتم اكتشافها على الإطلاق في حقيبة محمولة باليد في مطار ألدورادو وثلاثة أغراض سنقوم بإجراء اختبار على هذا الغرض إذا تحول اللون إلى الأزرق الفاتح سيتم التأكد من وجود الممنوعات دعنا نتحقق أزرق فاتح. إيجابي توجد ممنوعات. إجبي توجد ممنوعات. مطار خوخيتشافيز الدولي في مدينة ليما عاصمة البيرو. تستعد رحلة متجهة إلى المكسيك للإقلاع وتعد المكسيك الوجهة الرئيسية للممنوعات التي تغادر مطار خوخيتشافيز ومن ثم يتجه معظمها إلى أمريكا. لاحظ ضباط الجمارك مسافرا مشتبها به على أجهزة المراقبة الأمنية ويقومون بإعلام وحدة مكافحة الممنوعات. اتصل ضباط الجمارك وقالوا إن بحوزتهم معتقلا متوجها نحو مكسيكو سيتي. وعلى ما يبدو أنه ينقل مواد غير شرعية. سنرى. هل هذه هي زيارتك الأولى إلى البيرو؟ أجل. كم يوما مضى على وجودك هنا؟ أربعة أيام. وما سبب رحلتك؟ لقضاء عطلة. ماذا يجري؟ تم تفتيش حقيبة المسافر ما إن تم اعتقاله وعثر على كمية قليلة من الملابس وكان هناك أربع زجاجات بسعة ثلاثة لترات تحوي اثنتان منها على شراب غزي والاثنتان المتبقيتان على شراب آخر من أين اشتريت هذه الزجاجات؟ أعطوني إياها هنا من أعطاك إياها؟ صديق لي ما اسم صديقك؟ اسمه برونو برونو؟ ما اسم العائلة؟ لا أعرف قابلته هنا يدعي المسافر أنه ينقل زجاجاتك خدمة لصديقه صديق تعرف عليه مؤخراً في ليما وبالنسبة إلى الشرطة تعتبر هذه الإجابة مؤشراً على التورط ما طبيعة الخدمة؟ لما أعطوك هذه الزجاجات؟ لأخذها إلى المكسيك لمن ستأخذها؟ صديقة له تقطن هناك ومن هي هذه الصديقة؟ لا أعرف من تكون يجدها العملاء قصة مشبوهة ومع استمرار التحقيق يعجز الرجل عن إقناعهم بخلاف ذلك لاحظنا أن هذه الزجاجات لم يكن لها نفس الحجم الذي لدى زجاجات العادية وأنها كانت أثقل بكثير وهذا أمر نموذجي بالنسبة للخليط الذي يصنعه الكيميائيون العاملون في المنظمات الإجرامية من أجل تحويل الممنوعات من مسحوق إلى سائل لها ذات رائحة الممنوعات الممنوعات السائلة هي المفضلة لدى مهرب الممنوعات وتجارها يمكن إضافتها إلى سوائل أخرى أو نقع الملابس فيها ومن السهل بلعها على شكل كبسولات. يتم خلط مسحوق ممنوعات بمواد مذيبة عندما تصل الحمولة إلى وجهتها تستخرج الممنوعات بواسطة عملية كيميائية يجري رجال الشرطة اختباراً ميدانياً سيدي رجاء راقب ما يجري. سنجري فحصاً ميدانياً بواسطة مادة تفاعلية إن تحول لونها إلى الفيروزي فهذا يعني أن نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات التفاعل فوري وتحولت إلى اللون الفيروزي هذا يعني أن نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات أجل ما تحمله معك مواد غير شرعية أجل أعطوني إياها أجل أعطوني إياها مطار إلدورادو، بوغوتا احتجزت الشرطة الكولومبية مسافرا متوجها إلى المكسيك تحتوي حقائبه المحمولة على كمية هائلة من الممنوعات تضعك الشرطة الوطنية الكولومبية الآن رهن الاعتقال نحن س... تصادرون المادة سنصادر المادة غير المشروع صحيح، الأصفاد أيها النقيب، هل الأصفاد ضرورية؟ بالتأكيد حتى لو كنت أنفذ كل ما ستطلبه مني؟ هذا جزء من الإجراءات حسنا. المثير للدهشة أن الرجل المعتقل يظل هادئاً ويوافق على التعاون 8-9-10-11-12 عبوة. هل قالوا لك إنها 23 كيلو لا أخبروني أنها 16 كيلو لكن يمكنني حسابها الآن قالوا لك 16 لقد خدعوك أجل تم إخفاء عشرة كيلوغرامات جرامات إضافية من الممنوعات في الحجرة المخفية لكن الممنوعات لم تكن مخفية بهدف خداع الشرطة بل لخداع الناقل دائماً ما يخبر تجار الممنوعات المهربين بأنهم ينقلون في أمتعاتهم كميات أقل مما هي عليه بالفعل يقوم هؤلاء بهذا الأمر كي يكون المهرب أقل توتراً عند المرور برجال الأمن كما يمكنهم هذا من دفع أجور أقل لنقله 26 كيلوغراماً من الممنوعات يمكن أن يواجه المحتجز عقوبة نقصها ثلاثون عاماً في السجن. مطار خوخ ليما، البيرو. اعتقل ضباط مكافحة الممنوعات رجلاً كان يتجه إلى المكسيك، وكان يحمل أربع زجاجات كبيرة من الشراب الغازي الممزوج بالممنوعات. نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات. الممنوعات. الممنوعات. الممنوعات. استدر من فضلك هذه أصفاد؟ أجل استدر ان ترهن الاعتقال واو. لم يكن يرغب في وضع الأصفاد وتذمر سائلاً لماذا علينا المرور عبر المطار بهذه الطريقة كان منفعلاً جداً امشي ببطء بنفس وطيرة سيرنا امشي ببطء اضعى أنه هنا في عطلة لكنه لم يزور أي من الوجهات السياحية الاعتيادية في البيرو هل تواصلت مع أناس آخرين؟ لا لا منذ وصولك إلى البيرو؟ لا أتيت للترحال هنا وحسب إذن أتيت إلى هنا بقصد السياحة أجل ما هي الأمكنة التي زرتها؟ زرت بلازا دي أرمس ذهبت إلى جسر التنهدات وذهبت إلى بلازا سان مارتين ولكن هل أتيت إلى البيرو لزيارة هذه الأماكن فحسب؟ أتيت للسياحة سيدتي يلتزم المشتبه به بروايته ولكن الضباط لا يستسلمون بسهولة معظم السياح الذين يأتون إلى هنا يزورون ماتشو بيتشو أجل المواقع السياحية في البيرو أليس كذلك؟ أجل لكنها لا تقتصر على ماتشو بيتشو إذن أنت لست مهتما بتلك الأمكنة ينقل المسافر إلى المقر الرئيسي لقسم مكافحة الممنوعات حيث سيتولى التحقيق هناك المدعي العام ماذا تعمل في بلدك؟ أعمل بماذا تعمل؟ أعمل. أعمل في كل شيء تقريبا إن كنت تعمل بشكل متقطع هذا يعني أنه ليس لديك وظيفة دائمة كيف حصلت على المال لشراء تذكرة؟ لأن صديقا لي أي صديق؟ إنه, إنه صديق هذا الشخص ما اسم هذا الشخص الذي أعطاك هذه الحقيبة؟ أعتقد أنه خوان خسي ما اسم العائلة؟ لا أعرف وبعد ذلك؟ قالوا لي أن أذهب وأحضر هذه يصير المسافر على أنه بري، ولا خيار أمام ضباط الشرطة سوى إنهاء إجراءات الاعتقال والمضي قدماً نتيجة الاختبار إيجابية على محتوى الزجاجات الأربع جميعها يتم جمع المحتويات معاً لتحديد وزنها النهائي تزن 13 كيلو جراماً وثمانمائة جرام. وسبعين تعتبر عشرة كيلوغرامات أو أكثر من الممنوعات إجاراً على نطاق واسع وتصل عقوبة حاملها إلى 25 عاماً في السجن طالما أن هناك استهلاكاً للممنوعات ستستمر عمليات التهريب والإتجار وسيستمر تجار الممنوعات في البحث عن طرق مختلفة لإيصال الممنوعات إلى الأماكن التي يرغبون في استهدافها يتورط العديد في هذا العمل غير القانوني بسبب كمية المال التي يمكن أن يجنوها تبلغ كلفة كل كيلوغرام من الممنوعات ألفاً وثمانمائة دولار في البيرو وفي الولايات المتحدة خمسة وثلاثين ألف دولار وفي أوروبا بين ستين إلى سبعين ألف دولار لن ينتهي هذا مع عملية اعتقال واحدة فقط ولن ينتهي بالقيام بمصادرة شحنة واحدة يجب أن نوحد جميع جهودنا هنا في مكافحة الممنوعات